من كف جودك يا علي ألستني شربا هنيا سائغا يروي الضماء وعطف وجد غدافا علي تفضلا سر رايت طرعت رد انما ا نير البرهان جئت كطالب غيثا يغشي الارض من والسماء alayka allahu fi ayati fi qalbi ayati يا سلام والتحيه للهبا والتحيه للهبا نجعف طارش وصل وبلغ سلامي من من تشيل التحيه حو يشادرها لي محفل ال لوجودي من النجف روحي وقرامي في كم يحلوا الكلام باللي قول مني السلام, السلام باللي سن الموالي بالحفل نعشب عبيره من تشي وراوي فعده من مغر وده وغديره انه جاس المده نبلغو مني السلام فاطمة وكلبا جرحا انها ام القراء بلغوا من السلام بلغوا من السلام والتحيان الهبار والتحيان الهبار بلغوا من السلام бану ҳал ҳал тяо гайб ан-нас наср шиър ва фақарна вал-ҳава кам